وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يسبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيام